يذبحون أبناءكم ويستحيون لسماءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلة الأغنى وأنتم تنبون وإذ وعدنا موسى ما أربعين ليلة ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أن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 فَاخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَمْكُثُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ الْمَاءُ عَلَيْكُمْ غَمَامًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَالسَّهَوَاءَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسا يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه قرية فكلوا منها حيث شئتم رادا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ججزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نقرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة علنا قد علم كل أناس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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجهوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسدين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يدينا وما خلفها وموعظة للمتقنين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قيل لنا ما هي ان البقره شابهها علينا ان البقره شابهها علينا واننا ان شاء الله له مهدون قد انه يقول انغا بقره اللا تنثير الأرض ولا تستي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق تذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فينا والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشث قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 فَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عقلوه وهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ